الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الواحد والخمسون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاله قال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فيها طلقت منه لمضيها وهذا قول جماعة من التابعين وقول أبي حنيفة وأصحابه فعند هؤلاء يستحق المطالبه قبل مضي الأربعة أشهر فإن فاء وإن طلقت بمضيها وعند الجمهور لا يستحق المطالبه حتى تمضي الأربعة الأشهر فحينئذ يقال إما أن تفي وإما أن تطلق وإن لم أخذ بإيقاع الطلاق إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطبق قال الموقعون للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن عبد الله بن مسعود قرأ فإن فاء فيهن فإن الله غفور رحيم وإضافة الفئة إلى المده تدل على استحقاق الفئة فيها وهذه القراءه إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القرآن وإما أن تكون قرآنا نسخ رفوه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البته الثاني أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص وذلك غير جائز الثالث أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعها فدل على استحقاق الفئة فيها قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر ثم قال فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المده التي لهم فيها التربص كما إذا قال لغريمه أصبر عليك بديني أربعة أشهر فإن وفيتني وإلا حبستك ولا يفهم من هذا إلا ان وفيتني في هذه المدة ولا يفهم منه ان وفيتني بعدها وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر وقراءة مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة وأقل من راتبها أن تكون تفسيرا قالوا ولأنه أجل مضروب للفرقة فتعقبه الفرقة كالعده، وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق فقوله إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق قال الجمهور لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة أحدها أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم فوجب أن لا يستحق المطالبة فيها بل بعدها كأجر الدين ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجلا لهم ولا يعقل كونها أجلا لهم ويستحق عليهم فيها المطالبة الدليل الثاني قوله فإن فاء فإن الله غفور رحيم فذكر الفيئة بعد المده بفاء التعقيب وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة ونظيره قوله سبحانه الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا بعد الطلاق قطعا فإن قيل فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإلاء لا بعد المدة قيل قد تقدم في الآية ذكر الإلاء ثم تلاه ذكر المده ثم أعقبها بذكر الفيئه فإذا اوجبت الفاء التعقيب بعدما تقدم ذكره لم يجوز أن يعود إلى أبعد المذكورين ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما الدليل الثالث قوله وإن عزم الطلاق وإنما العزم ما عزم العازم على فعله كقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فإن قيل فترك عزم على الطلاق قيل العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه بل لو عزم على الفئة. ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة ولم يعزم الطلاق فكيفما قدرتم فالايه حجة عليكم الدليل الرابع أن الله سبحانه خيره في الآية بين أمرين الفئة أو الطلاق والتخير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيبا لا تخيرا وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة وعزم الطلاق بانقضاء المدة فلم يقع التخير في حالة واحدة سين قيل هو مخير بين أي فئة في المدة وبين أن يترك الفيئه فيكون عازما للطلاق بمضي المدة قيل ترك الفيئه لا يكون عزما للطلاق وإنما يكون عزما عندكم إذا انقضت المدة فلا يتاتى التخير بين عزم الطلاق وبين الفئة البته. فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئه وفي المده يمكنه الفيئه ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل الدليل السادس أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه اختيار فعل كل منهما وتركه وإلا لبطل حكم خياره ومضي المده ليس إليه الدليل السابع أنه سبحانه قال وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم فاقتضى ان يكون الطلاق قولا يسمع ليحسن ختم الايه بصفه السمع الدليل الثامن انه لو قال لغريمه لك اجل اربعه اشهر فايوفيتني قبلت منك وان لم توفني حبستك كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المده لا فيها ولا يعقل المخاطب غير هذا فإن قيل ما نحن فيه نظير قوله لك الخيار ثلاثة أيام فإن فسخت البيع وإلا لزمك ومعلوم أن الفسخ إنما ما يقع في الثلاث لا بعدها قيل هذا من أقوى حججنا عليكم فإن موجب العقد اللزوم فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه وهو اللزوم وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوقت كما له حق عليها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لا حق لها فيهن فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبه لا وقوع الطلاق وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل الدليل العاشر أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئا وعليهم شيئين فالذي لهم تربص المدة المذكورة والذي عليهم إما الفئة وإما الطلاق وعندكم ليس عليهم إلا الفئة فقط وأما الطلاق فليس عليهم بل ولا إليهم وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أباء ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤن ولا عليه وهو خلاف ظاهر النص قالوا ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر الايمان ولأنها مدة قدرها الشرع لم تتقدمها الفرقة فلا يقع بها بينونه كأجر العنين ولأنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فلم يقع به المؤجل كالظهار ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يجوز أن يقع به طلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهليه قال الشافعي كانت الفرق الجاهليه تحلف بثلاثة أشياء بالطلاق والظهار والايلاء فنقل الله سبحانه وتعالى الإلاء والظهار عما كان عليه في الجاهليه من ايقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه هذا لفظه قالوا لأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية وليس الإيلاء واحدا منهما اذ لو كان صريحا لوقع معجلا إن اطلقه أو إلى أجل مسمى ان قيده ولو كان كناية لرجع فيه الى نيته ولا يرد على هذا اللعان فإنه يجب الفسخ دون الطلاق والفسخ يقع بغير قول والطلاق لا يقع إلا بالقول قالوا وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئه في مدة التربص لا على استحقاق المطالبة بها في المدة وهذا حق لا ننكره وأما قولكم جواز الفيئه في المدة دليل على استحقاقها فيها فهو باطل بالدين المؤجل وأما قولكم إنه لو كانت الفيئه بعد المده لزادت على أربعة أشهر فليس بصحيح لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة فبمجرد انقضائها يستحق عليها الحق فلها أن تعجل المطالبة به وإما أن تنظره وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة إنما تستحق عند انقضاء آجالها ولا يقال إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل فكذا اجل الإيلاء سواء فصل ودلت الايه على ان كل من صح منه الالاء باي يمين حلف فهو مؤل حتى يبر اما ان يفيء واما ان يطلق فكان في هذا حجه لما ذهب اليه من يقول من السلف والخلف ان المؤل باليمين بالطلاق اما ان يفيء واما ان يطلق ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء فإنه إذا قال إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثة فإذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له إما أن تطأ وإما أن تطلق بل يقولون له إن وطئتها طلقت وإلا لم تطأها طلقنا عليك وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في اجنبيه ولا جواب عن هذا إلا ان يقال بأنه غير وهنا وحينئذ فيقال فلا توقفوه بعد مضي الأربعة الأشهر وقولوا إن لم يمتنع من وطئها في يمين الطلاق دائما فإن ضربتم له الأجل أثبتتم له حكم الإيلاء من غير يمين وان جعلتموه مؤليا ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء وموجب النص فهذا بعض حوج هؤلاء على منازعيهم فإن قيل فما حكم هذه المسألة وهي إذا قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثة قيل اختلف الفقهاء فيها هل يكون مؤليا أم لا على قولين وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي في الجديد أنه يكون مؤليا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك على القولين فهل يمكن من الإلاج فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي احدهما أنه لا يمكن منه بل يحرم عليه لأنه بالالاج تطلق عندهم ثلاثة، فيصير ما بعد الالاج محرما فيكون الالاج محرما وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيادج الذكر دون إخراجه حرم عليه الإيادج، وإن كان في زمن الإباحة لوجود الإخراج في زمن الحظر، كذلك هنا يحرم عليه الإيادج وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. والثاني أنه لا يحرم عليه قال الماوردي وهو قول سائر أصحابنا لأنها زوجته ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك وإن طلقت بالإيلاج ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج للابتداء والنزع وهذا ظاهر نص الشافعي فإنه قال لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه فإن مكث بغير إخراجه أفطر ويكفر وقال في كتاب الإيلاء ولو قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثة أوقف فإن فاء فإذا غيب الحشفة طلقت منه ثلاثة فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهر مثلها قال هؤلاء ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل ادخل داري ولا تقم استباح الدخول لوجوده على إذن وجب عليه الخروج لمنعه من المقام ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحا لأنه ترك كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يورج ويستبيح أن ينزع ويحرم عليه استدامة الإيلاج والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم كالخلاف في المؤلي وقيل يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجر ولا يحرم على المؤلي والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير الإيلاج فجاز أن يحرم عليه الإيلاج والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج فافترقا وقال طائفه ثالثة لا يحرم عليه الوطء ولا تطلق عليه الزوجة بل يوقف ويقال له ما أمر الله إما أن تفيء وإما أن تطلق قالوا وكيف يكون مؤليا ولا يمكن من الفيئه بل يلزم بالطلاق وان ممكن منها وقع به الطلاق فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤلية فهذا خلاف ظاهر القرآن بل يقال لهذا إن فاء لم يطع به الطلاق وان لم يفئ الزم بالطلاق وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يوجب طلاقا وإنما يجزئه كفاره يمين وهو قول اهل الظاهر وطاوس وعكرمه وجماعه من أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم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 قال لعاصم بن عدي ارايت لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري فكانت تلك سنة المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها وفي لفظ فتلاعنا في المسجد ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقول سهد كان حامل وكانت حاملا إلى آخره هو عند البخاري من قول الزهري وللبخاري ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم ادعج العينين عظيم الأليتين خدل الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وان جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر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 أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي. قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها وفي لفظ لها فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال والله إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وفيهما عنه أن رجلا لاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه وفي صحيح مسلم من حديث المسعود رضي الله عنه في قصة المتلاعنين فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فأبت فلعنته فلما أدبر قال لعلها أن تجيئ به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا أخ البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيضا سبط قضي العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحمان قال فانبئت أنه جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة فقال له رجل أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه لرجمت هذه فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء ولأبي داود في هذا الحديث عن ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رما ولدها فعليه الحد وقضى ان بيت لها عليه ولا قوتا من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وفي القصة قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب وذكر البخاري أن هلال بن أمية قدف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينه أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا راى أحدنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البينه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا حد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت عليه السلام وانزل عليه والذين يرمون أزواجهم الآيات فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن وفي الصحيحين أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امراته رجلا ايقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم وفي لفظ آخر يا رسول الله ان وجدت مع امراتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم وفي لفظ آخر لو وجدت مع أهلي رجلا لم أهجه حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال كلا والذي بعثك بالحق نبيا إن كنت لا أعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني وفي لفظ لو رايت مع امراتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فوالله أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة فصل واستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام الحكم الأول أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كان مسلمين أو كافرين عدلين أو فاسقين محدودين في قذف أو, قذف أو غير محدودين أو أحدهما كذلك قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور جميع الأزواج يلتعنون الحر من الحرة والأمه إذا كانت زوجة والعبد من الحرة والأمه إذا كانت زوجة والمسلم من اليهودية والنصرانية وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة وسليمان ابن يسار وذهب أهل الرأي والأوزاعي والثوري وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف وهو رواية عن أحمد ومأخذ القولين أن اللعانة يجمع وصفين اليمين والشهادة وقد سماه الله سبحانه شهادة وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا حيث يقول لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فمن غلب عليه حكم الأيمان قال يصح من كل من يصح يمينه قالوا ولعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، قالوا وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، قالوا ولأنه مفتقر إلى اسم الله، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه، قالوا ولأنه يستوي فيه الذكر والأنثى بخلاف الشهادة، قالوا ولو كان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين فإنه قد يشرع فيه التكرار كايمان القسامه قالوا ولأن حاجة الزوج، التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته سواء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالعدل الحر والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين ولا تجعل له فرج ومخرج مما نزل به وتدعو النوع الآخر في الآصار والأغلال لا فرج له مما نزل به ولا مخرج بل يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثله قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة قال الآخرون قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه أحدها أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداء وهذا استثناء متصل قطعا ولهذا جاء مرفوعا والثاني أنه صرح بأن التعانهم شهادة ثم زاد سبحانه هذا بيانا فقال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والثالث أنه جعله بدلا من الشهود وقائما مقامهم عند عدمهم قالوا وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيه صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين مملوكين ولا كافرين ذكره ابو عمر ابن عبد البر في التمهيد وذكره الدار قطني من حديثه ايضا عن ابيه عن جده مرفوعه اربعه ليس بينهم لعان ليس بين الحر والامتي لعان وليس بين الحره والعبد لعان وليس بين المسلم واليهوديه لعان وليس بين المسلم والنصرانيه لعان وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب قال من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب ابن أسيد ان بين اربع فذكر معناه قالوا ولأن اللعان جعل بدل الشهادة وقائم مقامها عند عدمها فلا يصح إلا ممن تصح منه ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج ونقولها تنزيلا للعانة منزلة أربعة شهود تنزيلا للعانه منزلة أربعة جهود قالوا وأما الحديث لولا ما مضى من الايمان لكان لي ولها شأن فالمحفوظ فيه لولا ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في صحيحه وأما قوله لولا ما مضى من الايمان فمن روايه عباد بن نصور وقد تكلم فيه غير واحد قال يحيى بن معين ليس بشيء وقال علي بن الحسين ابن الجنيد الرازي متروك قدري وقال النسائي ضعيف وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والزوجها هنا مدعي فلعانه شهادة ولو كان يمينا لم تشرع في جانبه قال الأولون أن تسميته شهادة فلقول الملتعن في يمينه أشهد بالله فسمي بذلك شهادة وإن كان يمينا اعتبارا بلفظها قالوا وكيف؟ وهو مصرح فيه بالقسم وجوابه وكذلك لو قال أشهد بالله إن عقدت يمينه بذلك سواء نوى اليمين أو أطلق والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالها قال قيس فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي وفي هذا حجة لمن قال إن قوله أشهد تنعقد به اليمين ولو لم يقل بالله كما هو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية لا يكون يمينا إلا بالنية وهو قول الأكثرين كما أن قوله أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه قالوا وأما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداء فيقال أولا إلا هنا صفة بمعنى غير والمعنى ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم فإن غيرا وإلا يتعاوضان الوصفية والاستثناء فيستثنى بغير حملا على إلا ويوصف بإلا حملا على غير ويقال ثانيا إن أنفسهم مستثنى من الشهداء ولكن يجوز أن يكون منقطعا على لغة بني تميم فإنهم يبدلون في الانقطاع كما يبدل أهل الحجاز وهم في الاتصال ويقال ثالثا إن مستثنى أنفسهم من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم في قبول قولهم وهذا قوي جدا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ويمين مغلبة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع أحدها ذكر لفظ الشهادة الثاني ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسنى وهو اسم الله جل ذكره الثاني تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم مقسم عليه من إن واللام وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب الرابع تكرار ذلك أربع مرات الخامس دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين السادس إخباره عند الخامسة أنها الموجبه لعذاب الله وأن عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة السابع جعل لعانه مقتضا لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها الثامن أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا وإما في الآخرة التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق العاشر تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن جعل يمينا مقرورا بالشهاده وشهادة مقرونة باليمين وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحدت وافادت شهادته ويمينه شيئين سقوط الحد عنه ووجوبه عليها وأن التعنت, وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها فكانت فكان شهادة, شهادة, شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها لأنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها وحده فإذا انضم إلى ذلك نقولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونقولها فكان دليلا ظاهرا على صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها وهذا أحسن ما يكون من الحكم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة وشهادة فيها معنى اليمين وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فما أبين دلالته لو كان صحيحا بوصوله إلى عمر ولكن في طريقه إلى عمر مهالك ومفاوذ قال أبو عمر بن عبد البر ليس دون عمر بن شعيب من يحتج به وأما حديثه الآخر الذي رواه الدار قطني فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك بإجماعهم فالطريق به مقطوعة وأما حديث عبد الرزاق فمراسيل الزهري عندهم ضعيفة لا يحتج بها وعتاب بن أسيد كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على مكة ولم يكن بمكة يهودي ولا نصراني البته حتى يوصيه أي أن لا يلاعن بينهما قالوا وأما ردكم لقوله لولا مرضى من الأيمان لكان لي ولها شأن وهو حديث رواه أبو داود في سننه واسناده لا باس به وأما تعلقكم فيه على عباد بن منصور فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدر وهذا لا يوجب رد حديثه ففي الصحيح الاحتجاج بجماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علم صدقه ولا تنافي بين قوله لولا ما مضى من كتاب الله ولولا ما مضى من الايمان فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على الآخر بل الايمان المذكورة هي في كتاب الله وكتاب الله تعالى حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين واراد صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعنين لكان لها شأن آخر قالوا وأما قولكم إن قاعدة الشريعة استقرت على أن الشهادة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه فجوابه بوجوه احدها أحدها أن الشريعة لم تستقر على هذا بل قد استقرت في القسامة بان يبدا بأيمان المدعين وهذا لقوة جانبهم باللوث وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين فلما كان جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية شريعت اليمين في جانبه فلما قوي جانب المدعي في قسامة باللوث كانت اليمين في جانبه وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنقول صارت اليمين في جانبه فيقال له احلف واستحق وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان ولو شريعت اليمين من جانب واحد دائما لذهبت قوة الجانب الراجح حدرا وحكمة الشارع تأبى ذلك فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة وإذا عرف هذا فجانب الزوجها هنا أقوى من جانبها فإن المرأة تنكر زناها وتبهته والزوج ليس له غرض في هدك حرمته ويفساد فراشه ونسبة أهله إلى الفجور بل ذلك أشوش عليه وأكره شيء إليه فكان هذا لوثا ظاهرا فإذا انضاف إليه نقول المرأة قوي الأمر جدا في قلوب الناس خاصهم وعامهم فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنا عليها شرعا فحدت بذعانه ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب عذاب الحد المذكور في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولو كان لعانه بينة حقيقية لما دفعت أيمانها عنها شيئا وهذا يتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن المرأة إذا لم تلتعن فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن فيه قولان للفقهاء فقال الشافعي وجماعة من السلف والخلف تحد وهو قول أهل الحجاز وقال أحمد تحبس حتى تقر أو تلاعن وهو قول أهل العراق وعنه رواية ثانية لا تحبس ويخلى سبيلها قال أهل العراق وموافقهم لو كان لعان الرجل بينة توجب الحد عليها لم تملك إسقاطه باللعان وتكذب البينة كما لو شهد عليها أربعة قالوا ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيرهم لم تحد بهذه الشهادة فلا أن لا تحد بشهادته وحده أولى وأحرى قالوا ولأنه أحد المتلاعنين فلا يوجب حد الآخر كما لم يوجب لعانها حده قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي ريب أن الزوجها هنا مدعي قالوا ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إجاب الحد عليها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه وإلا حد في ظهرك فإن موجب قذف الزوج كموجب قذف الأجنبي وهو الحد فجعل الله سبحانه له طريقا إلى التخلص منه باللعان من وجعل طريقة إقامة الحد على المرأة أحد أمرين إما أربعة شهود أو اعتراف أو الحبل عند من يحد به من الصحابة كعمر بن الخطاب وموافقه وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينه أو كان الحبل أو الاعتراف وكذلك قال علي رضي الله عنه فجعل طريق الحد ثلاثة لم يجعل فيها اللعان قالوا وأيضا فهذه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد لأن تحقق زناها إما أن يكون بلعان الزوج وحده لأنه لو تحقق به لم يسقط بلعانها الحد ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها ولا يجوز أن يتحقق بنكولها أيضا لأن الحد لا يثبت بالنكول فإن الحد يدرأ بالشبهات فكيف يجب بالنكول فإن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها أو لعقلة بلسانها أو لدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي أو لغير ذلك من الأسباب فكيف يثبت الحد الذي اعتبر في بينة من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود وفي إقراره أربع مرات بسنة الصحيحه الصريحة واعتبر في كل من الإقرار والبينه أن يتضمن وصف الفعل والتصريح به مبالغة في الستر ودفعا لإثبات الحد بأبلغ الطرق واكدها وتوسلا إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة فكيف يجوز أن يقضي فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البته ولا فيما عدا الأموال قالوا والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونه ولا في أدنى تعزير فكيف يقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلا لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أو لا وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها لم يجز ان يقال بتحققه بهما لوجهين أحدهما ان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخر كشهادة مئة فاسق فإن احتمال نكولها لفرط حيائها وهيبة ذلك المقام والجمع وشدة الخفر وعجزها عن النطق وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها. الثاني أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق قالوا وأما قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد فالعذاب هنا يجوز أن يراد به الحد وأن يراد به الحبس والعقوبة المطلوبة فلا يتعين إرادة الحد به فإن الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج وأدنى درجات ذلك الاحتمال فلا يثبت الحد مع قيامه وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلي رضي الله عنهما إن الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن فقال احمد إذا ابت المرأة أن تلتعن بعد التعان الرجل أجبرتها عليه وهبت أن أحكم عليها بالرجم لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت فكيف إذا أبت اللعان وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية يخلى سبيلها اختارها أبو بكر لأنها لا يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينه